مولد كريم عن النبي الهادي صليت مولد كريم اهل على محمد نور الحسن على محمد صلوا على محمد وادي محمد على محمد وادي محمد يا ري مهل البيات على النبي الهادي صليت مولد كريم اهل البيات على النبي صليت من يتزور تمنيت من يتزور تمنيت وهناك يما وتساد صلوا على محمد والحسني الجداد sallu على muhammad نور alhasaniy aljaddad sallu ala muhammad sallu على محمد wali muhammad ya ya sallu ala muhammad فرحه تقو بالخلان والوحي والقران من شرف بنصر رمضان من شرف بنصر رمضان صايم نزل يتهجد صلوا على محمد والحسنين جداد صلوا على محمد قوله الحر سيدي ص على محمد صلوا على محمد والي محمد صلوا على محمد واهي محمد. محمد. محمد يا سيدي يا ابو الجود رحم اصفاق المعبود يا, يا المعبود. حبك يظلم حدود حبك ظل ما لحدود ارواح لا يتجسد على محمد, محمد نور الحسين تجدد على محمد نور الحسين تجدد على محمد, محمد صلوا على محمد ولي محمد ولي ولي محمد على محمد و يا سيدي والعلا مو احنا ربك سواك يا سيدي والعلاك مو احنا ربك سواك هنيا لك المنوالك هنيا لك المنوالك ثابت يظل ما يرتد صلوا على محمد الحسني جداد صلوا على محمد Quran hasani على محمد ala muhammad sallu ala muhammad wali muhammad sallu عيدك نجين كل دار ونهني طاهى المختار دار عيدك نجين كل دار المختار لجلك نقيم الأذكار لجلك نقيم الاذكار نتبارك بهالمشهد صلوا على محمد نور الحسين جداد صلوا على محمد نور الحسين جداد صلى على محمد صلى بالمظلوم وبجاهف وغالمسموم جاغ الغريب المظلوم وبجاهف وغالمسموم يا رب تحفظنا دوم يا رب تحفظنا دوم على محمد الحسن الجداد نور الحسن صلوا على محمد, محمد. صلوا محمد. على محمد. والي محمد, والي والي محمد. على محمد. والي محمد. مولد شمسها الام تكشف يا رب الهم مولد شمسها الام تكشف وبرحمتك تتقياد صلوا على محمد صلوا على محمد هو صلوا على محمد صلوا على محمد والي محمد صلوا على محمد والي محمد